توقفنا الأمس يا عم بعد أن انتهى الإمام من شرح المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال يا ولد الإمام القرطبي في هذه المسألة قال الإمام إنه لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه وفي غير الحج جائز خلافا لمن قال إنه مثله ولو كان مثله ما جاز في الحج ولا غيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ثم أورد الإمام قول ابن عبد البر إن العلماء أجمعوا على حبس الشعر وعلى إباحة الحل فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع أن نواصل لقائنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي. سبحان الله. سبحان الله. ولا إله إلا الله ولا ولا قوه الا من العلي العظيم. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففديت من صيام أو صدقة أو نسك وفيه تسع مسائل. الاول قوله تعالى فمن كان منكم مريضا استدل بعض علماء الشافعية بهذه الايه على ان المحصر في اول الايه العدو للمرض وهذا لا يلزم فان معنى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه فحلق ففدية اي فعليه فدية وإذا كان واردا في المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد في من ورد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام بعضه على بعض وانتظام بعضه ببعض ورجوع الاضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أولها فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه ومما يدل على ما قلناه سبب نزول هذه الآية روى الأئمة واللفظ للبار قطني عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يتساقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام المساله الثانية قال الاوزاعي في المحرم يصيبه اذى في رأسه إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق قلت فعلى هذا يكون المعنى فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق ومن قدر فحلق ففدية فلا يفتدي حتى يحلق والله أعلم المسألة الثالثة قال ابن عبد البر كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفصرا فإنما ذكره بشاه وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء واما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة وجاء عن الحسن وإكرمة ونافع الصوم في فدية الأذى عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل في ذي وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له فقال له كأنك يؤذيك هوام رأسك فقال أجل قال احلق واهد هدية فقال ما أجد هدية قال فأطعم ستة مساكين فقال ما أجد قال صن ثلاثة أيام قال أبو عمر كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا وعامه الاثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم وبالله التوفيق المسألة الرابعة اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي ثور وداود وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر نصف صاع ومن التمر والشعير والزبيب صاع وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل نصف صاع بر عدل صاع تمر قال ابن المنذر وهذا غلط لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له ان تصدق بثلاثة اصوع من تمر على ستة مساكين وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي ومرة قال إن أطعم برا فمد لكل مسكين وإن أطعم طمرا فنسق صاع المسألة الخامسة ولا يجزي أن يغضي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يجزيه أن يغديهم ويعشيهم المسألة السادسة أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه واتلافه بحلق أو نوره أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير عله واختلفوا فيما على من فعل ذلك او لبس او تطيب بغير عذر عامدا فقال مالك بئس ما فعل وعليه الفدية وهو مخير فيها وسواء عنده العمد في ذلك والخطط لضرورة وغير ضروره وقال ابو حنيفة والشافعي واصحابهما وابو ثور ليس بمخير إلا في الظروف لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه صدق الله العظيم فإذا حلق راسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير المسألة يا إخواني اختلفوا في من فعل ذلك ناسيا فقال مالك يرحمه الله العامد والناس في ذلك سواء في وجود الفدية وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث وللشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما لا فدية عليه وهو قول داود وإصحاء والثاني عليه الفدية وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه ولبس الخفين وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأدى وكذلك إذا حلق شعر جسده أو الطلا أو حلق مواضع المحاجم المسألة الثامنة اختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة فقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي وعن الحسن أن الدم بمكة وقال طاووس والشافعي الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة والصوم حيث شاء لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هديا بالغ الكعبة صدق الله العظيم رفقا لمساكين جيران بيته فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام والله أعلم وقال مالك يفعل ذلك أين شاء وهو الصحيح من القول وهو قول مجاهد والذبح هنا عند مالك نسك وليس بهدي لنص القرآن والسنة والنسك يكون حيث شاء والهدي لا يكون إلا بمكة ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه وفيه فامر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه يعني رأس حسين فحلق ثم نسك عنه بالسقيان. فنحر عنه بعير قال مالك قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك الى مكة ففي هذا اوضح دليل على ان فدية الاذى جائز ان تكون بغير مكة وجائز عند مالك في الهدي اذا نحر في الحرم ان يعطاه غير اهل الحرم لان البغيه فيه إطعام مساكين المسلمين والله تعالى أعلى وأعلم فهمت من حديث الإمام يا عم أن أكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه أو ما إلى ذلك فماذا لو أن المحرم إذا فعل ذلك فعله ناسيا لا حول ولا قوة إلا بالله اذا لبس المحرم او تطيب جاهلا بالتحريم يا ولدي او ناسيا الاحرام لم تلزمه الفديه فعن يعلى ابن اميه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانه وعليه جبه وهو مصفر لحيته وراسه فقال يا رسول الله احرمت بعمره وانا كما ترى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك وقال عطاء يا ولدي اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفاره عليه وهذا رواه البخاري لا حرمني الله منك يا عم الان قد فهمت زادك الله يا ولدي فهما وحبا في العلم وغدا موعدنا مع الإمام لنستكمل فهم هذه الآية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويعلهم يتفكرون صدق الله العظيم ويتجدد اللقاء مع الجامع لاحكام القران يعيش في رحابه معكم مامون النجار ومحمد مشاكل